يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها ازوجا وسبعن مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا وَآتِ اليَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ி கூஎம் அலகூ இலம் இனுபி விங் يُمَ اللَّاتِقُسِ طُوفِ الْيَتَامَى فَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً تُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَن لَّا تَعُولُوا وَآثِمُ النِّسَاءَ நிஹு சூஹனி அம் மரிய வல து து يوفا اء اموالكم التي جعلها الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولا معروفا وَبِالثَّالِوِيَةِ مَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوكَ حَفِئْنَ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْ وَالَئِ وَلَا وَبِدَارًا أن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غنياً وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا கனீஃபலிய قول بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكف بالله حسيبا